girtan girtan la u la لا والناس على يا سي مو على ال ر ينطط ينطط يا كل بداي مشهور وبيذكر روتا كتب دوم محيوتها وبيذكر روتا كتب دوم محيوتها وانجزت بارات ما ينجح له مقبول وانجزت بارات ما ينجح له مشهور كل مشهور مشهور يو من فراقه عال الفيح واكتلغاني من فراقه عال الفيح واكتلغاني حبني ولا حبك والوعد في ضرمور حبني ولا حبك والوعد في ضرمور يا الفناي المشهور مشهور مشهور يا بداي المشغول ابدا لنقوض عيشه والكل يشتهر وبت ابدا لنقوض عيشه والكل يشتهر وبت بالاديمه مخلص على فعل محفوظ الاديمه مخلص على فعل محفوظ يا بداي المشغول والورد مشور يا الغدا يا المشروع الشغل قوى ما حد رد ما حد رد مثل ما شو علي شركه فاضيه لعند المشروع مثل يا يا قال لك يا روح يا نغضب ربنا الرحمن قال لك يا ضي الشيطان ان ربنا في كبساتك ملكادر معقول الكفر مشهور مشهور مشهور يا رب يا مشكور هل مكتبي مش كفال هلزم الكتب افضل لا والنباع عندنا اكثر اكثر لا والنباع